اِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا موسى إِنِّي انا ربك فاخلعن عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني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 قال هي عصا يأتوك عليها وأهش بها على غنم وأهش بِهَا على غنم ولي فيها ما أرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى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 قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري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 كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى